ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْطَيْبَاتِ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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا باعينكم وارضلوا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 يَأْدِلُهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم غفرا و اجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا ومعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبتتوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقررتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لَئِن كَفَرْنَا لَنَسْفَعًا مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ وَلَئِن أَتَيْنَا لَنَجْعَلَنَّ لَكُمْ سُرُرًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سواء فبما نقضهم ميثاقهم دعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونشوا حظا مما ذكروا به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 ان نصرا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء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 فَدَنّ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمَ دُخُولَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرَدُّدَ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خاسرين. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا ذُبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يجُ مِنهَا فَإِن ذَخِرُ قالَا رَجُولانِ مِنَ الَّينَ يَقَافُونَ أَن عَمَ اللهَّهُ عَلَيهِ مَ لِقُولُوا عَلَيهِمُ البَابَ فَإذاذَ خَلْْتُمُوه فَإِنَّكُم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 إنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني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 فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء هُث نَابِبَيبناتِكُم م إِ كَث مِنهُ بَعد ذلكَ في الأأَلَ مُسف إ م جَزَ ال الذيذينَ يحاربونَ الله وَرسُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تقطع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 لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا اسْتَطْعَمُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم. وُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً وَمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إن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 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوا بِهِمْ حَتَّىٰ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فخذوه وإن لم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 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَضِيمٌ ثُمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِلسُّحْقِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَقٌّ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فلن وَمَا كَثِيرٌ مِّنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ غَافِلُونَ وَإِن حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إن الله يحب فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولا فِيه هُدًى وَنُور يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَاءُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشون الناس وخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولا وَكَ تَبَنَا غَ لَهِم فيِيهَا أَ النَّ النَّفتَبِفْنَر وَالعَن بِالعََيْنِ وَْآ فَ بِالأَ بِالْأُذُونَ بِالأُذُونِ وَزوَلٍَّ بِنَ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 وَأَنزَلَ الْمَآءَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنت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 فَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَقَدْ أَخَذَتْهُمُ اللَّهُ بِذَنبِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 فضل الله يؤتيه من يجاء والله واسع عليم إنما ولي ك الله وَرسون وََّذينَ آمَن الذيينَ يوقمون الصَّنةَ وَيؤُون الكتَ وَهُ مراك وَبَةَ وَلَ اللهه وَرسلَ وَ الذيينَ آموا حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفر فَارَأَوْا أَوْلِيَاءَ وَتَقُ اللهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَتَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأن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 مَلَّ نَهُ اللهَّهُ وَغَضبَ لَبِ وَجَعَلَ مِنهُ القِادَةَ وَالخَانزيرةَ وَغَبَدَ قاضُ أُلائكَ شَْجرٌ م كَانَ وَأَضَلم وَن وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَانُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرباني وَنَوَّلَ الأَحْبَاءَ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُيِمُوا بِمَا قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ يُكْرَهٌ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ وَأَنقَنَ بَنهُ العدَ وَتَبَغق لَ يَو القامَ كلُ م أَوْ قَد ن للِحَررضِ أَطُفَأَهَم اللهَّ وَيَسعونَ فيِي الأرض فَسَاد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 ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة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 إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنسل الصار مَنَ آمن بِاللهِ وََمِ آآخرِ وَغَمِلَ الصال ح فَل قَوح النغَلَهِم وَغَمِلَ صالالِ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 ذَبُ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إرَاء إِلَٰهِ عَبْدُ ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ الله حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَا ل الِظَالِ مِينَ مِنْ أَصَ لقَدكَ فَرَ الَّذينَ قَالُ إََِّّلَّهَ سَالِثُ تَلثَ وَماَا مِنْ إِلَهِ إِ إِلَهُ وَاحِرِ وَإِلَّا يَتَهُ وَمَا يَقلونَ ل يَمَسسَنَّ لَذينَكَ فَوْ مِنهُم ذَابُ أَلم أَفَلَا يَثبونَ إِلَ لِلهَّهِ وَيَشتَونَ وَلَّهُ غَفُور الرَّحيِيم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 منظر أنا يؤففون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَلَسَخَ أن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ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 نَاصِعَ عَادَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نصارى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 ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق كي وَنُطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ نَخْلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا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 وَأَوْط الله وَطعُ وَصول وَذَو فإِن سََ وَلَكُم فَلَ وَأَن مَا لَ صولنَبَل لَ سَغَلَ الذيينَ آمَر وَعَامُِ الصَّالِ حكِدُ نَاحُ فيِيمَا طَعض إذَا مَتَّقَ وَآمَ وَغَم الصَّالِحَ وَغَمِ الصَّال حاتِكُم م مَتَقَ متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بِشَيْءٍ مِنْ الصيد تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اتَّقَى وَذَكَرَ فَتَجَلَّى لَهُ النُّورُ وَمَنْ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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ نَذِرٌ فِي الْبَحْرِ وَحِلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حرما. وَاتَّقُ اللهَّ الَّذِي إلَيهِ تُحشَررُون جَعَلَم اللَّهُ كَبَةَ البَيتَ الحَرَ مَ قِيامَذِ النَّاسِ وَشَّهرَ الحَرَامَ, الحرام وَالهَد ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 وَر سَاءلَهَا قَوْهُم مِ مِن قَابلكُمتُمَّ أَوَْحرُ بهَا كَافِر ماَا جَقَلَ أَقغُ مِ بَحي وَك وَلَ سَائبَةًا وَلَا وَوفلَة سائبة وَلَا, ولا حَابِ ولكن الذين كفروا يبدون على الله كذب ولكن الذين كفروا يبدون على الله لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ قوم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت بسونهُ مام ب الصاتِ فوقُمان باللهه إنتب لا شتَ به ثممن وَلَ كان ذاوب لا شتَ ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثنين فإن عثر على أن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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيبِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الصِّيْنِ كَهَيْئَةِ الصَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ صَيْرًا بِإِذْنِي وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 وَإ أَوْحيَثُ إلى الأأَوَالِينَ أَن آمِنُ بِي وَبِرَسُول قَاُ آممََا وَشحَدَ بِأَنَّنَا مُِْمُ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 عَلَيْنَا مَاءِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا سَنَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وارجقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه